يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم آباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكة ما هم في الأرض ما لم نمكن لكم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 عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 ولهما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أَغْيرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًا فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ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 أو كي يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أتعطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عن، وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشون.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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءوا الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. الاساء ما يزرون. وما الحياة دُنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإن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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن تَطَعَتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْلَمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى النُّهْدَى فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا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 قسَت قلوبهم وزيَّنَ لهُ الشيطانُ ما كانوا يَعمَلونَ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 انظر كيف نصرق الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا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 بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن له غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو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 اوحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية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 قل هو القادر ولا أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويزيق بعضكم بسبع أَوْ بِكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذِكْرًا لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ ذِكْرَ اللَّهِ وَلَا يَضُرُّهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ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 أولئك الذين أبطلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضر ونرد على أعطابنا بعد إذ هدان الله كالذي اتهوته الشياطين كالذي اتهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأ سناء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 ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفه في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا أَلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَقُو التِّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ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 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ أَدْرَكْتُمْ مَا لَا أَعْلَمُ ۖ وَلَا أُقَاتِلُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا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 وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ نَتَّبِعُ رِجَالَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويعقوب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 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليدع ويونس ودوطا وكلنا تفضلنا على العالم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 بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتَّبِعْ الذي بين يديه تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال تأنزل مثل ما أنزل الله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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب يُوَلِّ النَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ذَلِقَ الِاصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتحتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون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 أخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حبباً متراقباً، ومن النخل من طلعها قن ونذانية. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرهمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَزْنَ لَوَ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِدْ سبحانه وتعالى مما يصفون بذين السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له فاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.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 الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفير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 ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أبتدة الذين لا يؤمنون لن بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ماهم مقتربون. أفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْدَأَ الْحَكَمَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا.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 لا مبدل لكلماته وهو الزميع العليم وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن تبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرصون إن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 قلوا مما ذكر اسم الله عليه وقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَضْطَرِرَتُمْ إلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأتون اخلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفتق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمقروا فيها وما يمقرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن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 ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بدعمهم وأنعام حرمت ظهورها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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله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 ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممنب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 يكون ميتة او دما مسفوحا الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن يضمن لَا غَيْرَ بَازٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتقصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 نَعَنْ دِراستِهِم لغاطلين او تَقُولوا لَهُ انَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ فَعَنْهَا فَسَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سوء الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ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 بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَغِيرَ اللَّهِ أَبْغِيرَ رَبَّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ